وَيدَفُ مَ فاتِ ح بِ يعلمها إَّهُ وَعلمم م في البَّ وَالبَحر وَما تَسقُطُم وَرقَة إَّ يعُها وما تَسقطم وَقَة للَِّ يعلمها غ وَلا حَبَّتِ فيِي ظُرمات الأرضِ وَلا رَطم وَلا يَابِس وَلا رَطم وَلا يابِسٍ الله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 ثم إِلَيْهِمْ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْقَاهِرُ حتى إذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا توفته وهم لا يفرطون ثم ردوا الى الله ثم إلى الله يرد الى الله مولاهم الحق الا له الحكم الا له الحكم وهو اسرع الحاسبين من من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعون تدعون وتضرعون وخفية لنا ان